ينصر الله ينصركم، إذا ينصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسل لهم وأضلَّ أعمالهم، ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.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 الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنوار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأعناق والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأعناق وما مثول لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أَفَمَنْ كَانَ كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي أعد المتقون فيها أنهار مما انهار من لبن لم يتغير وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر اللذات للشاربين وانهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة ربهن كمن هو خالد في النار وسقماء وسقماء حميمًا فقد طع أمعهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهوال وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره حكمته وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم رئايث الذين في قلوبهم مرضيا ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم طاعة وقول معروف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 هم وأعمى بصارهم أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين رتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين وَمِنْ هَذَا الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ أمر، والله يعلم إصرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وعدبارهم؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وكرموا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم يراد ان لا يخرج الله اضغانه ولو نشاء اولى ريناكم فلا عرفتم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُ وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ يُعَذِّبُهُمُ الرَّسُولُ وَيَعَذِّبُهُمُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ان لهم هدى لا يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثمنا ماتوا وهم كفار فثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهن وتدع إلى السلام وأنتم الأعلىون والله معكم ولئي تركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتق يأتكم أجركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضراركم ها أنتم هؤلاء تدعون لتوفقوا تدعون لتوفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإن